شيخنا أبي عبد الأعلى صالح بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى وكان هذا المجلس في عشية الإبعاء لتاسع عشر من جماد الآخر لعام 31 بعد الأربعمائة والألف من النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى المشتهرون بالتفسير من الصحابة اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة ذكر الصيوطي منهم, منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم إلا أن الرواية عن الثلاثه الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العال العالمين بالتفسير ومن المشتهري المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن ابن ابن مسعود وعبد الله بن عباس فالفال نترجم لحياة علي بن بطال طالب مع مع هذين رضي الله عنه <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وأصحابه ومن اتبع هداه اما بعد فذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل أشهر من من أو اعتنى بتفسير القرآن وبصرف القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بينا رحمه الله تعالى أن قد اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة وهذا يعني يبين لنا أن الصحابة لم يشتغلوا كلهم بالتفسير بل اشتغل بعضهم به او تميز بعضهم به <تصفيق> وبالنسبة القلفاء الاربعة انا اشهرهم في الاشتغال بالتفسير عثمان وعلي او بالقراءة كذلك ولذلك ذكر الذهبي في كتابه طبقات القراء وصنانا رضي الله عنه في أول الطبقة الأولى من طبقات القراء ذكروا قبل علي رضي الله عنه ولم يذكر أبا بكر ولا عمر في طبقات القراء ولا يعني هذا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنه لم يقرأ القرآن أو لم يحفظ القرآن أو بعضه أو لم يحفظ أو لم يعرف تفسير القرآن ولكن العلة كما بينها الشيخ رحمه الله تعالى أن الرواية عن الثلاثة الأولين وأدخل فيهم أصفان هنا لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة أو بأمور الخلافة أو بأمور الفتح كذلك حيث كان يرتقى حيث كانوا يرسلون الجيوش إلى فتح البلاد فكانت شغالهم بالجهاد وبتدبير شؤون الخلافة والولاية عائقا أمامهم عن التفرغ للاشتغال بالرواية برواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو رواية ما يعرفونه من تفسير كتاب الله هذه العلة الأولى التي بينها الشيخ والعلة الثانية أنه قال <تصفيق> أنه لم يكن هناك حاجة للشتغال، لشتغال هؤلاء بالنقل يعني بنقل الرواية التفسير نظرا لكثرة العالمين يعني يقصد من الصحابة بالتفسير فكانوا لا يحتاجون إليه. إلى أن يبينونها ولأنهم كانوا يعلمون التفسير و... ويشتغلون به أكثر فكان لا حاجة لمثل أدي بكر أو العمر أن يروي المرويات في التفسير ومن ثم اقتصر المصنف رحمه الله تعالى على ذكر ترجمة أشهر من من عرف من بتفسير القرآن من, من الخلفاء الأربعة اولا وهو علي بن أبي طالب وإن كان كما بينا قد أيضا عرف بهذا عثمان ومن ثم ذكره الذهبي في أول طبقات القراء ولكن أهل المصنف اقتصر على ذكر عليه أنه قد يكون أشهر وعقبه بترجمه عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين <تصفيق> لأنهم بلا شك كانوا من أعرف الصحابة بتفسير كتاب الله وبتلاوة كتاب الله عز وجل ونبدأ بذكر ما يتعلق بعلي رضي الله عنه رحمه الله أولا علي بن... علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ابن عمي الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه وعنها وأول من آمن به من قرابته اشتهر بهذا الاسم وكنيته أبو الحسن وأبو ثراب هنا في هذا الكلام يعرف المصنف عالي رضي الله عنه هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها <تصفيق> وأول من آمن به قربته هذه لا خلاف فيه ولكن الخلاف وقع هل هو أول أول من آمن به على إطلاق أم أن أبا بكر رضي الله عنه أول من آمن به على الإطلاق. الذي يظهر أن أبا بكر رضي الله عنه أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم على الإطلاق من الرجال، وأن عليا كما قال المصنف أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. من القرابة وكذلك من الصبيان فلا تعارض في الأولية من هذا الباب ومن هنا تجتمع النصوص التي جاء فيها أن بعض الصحابة كانوا يقولون إن عليا إن عليا أول أول من أسلم فيقصدون الأولية من هذه الحديثية إما أن يقصدون الأولية من القرابة الأولية من من الصديات وكذلك قد يقول بعضهم هذا بناء على علمه أن هذا هو متهى علمه أن علي هو أول من أسلم على حد علمه ولم يعلم أن أبو بكر أسلم قبله و كنياته رضي الله عنه أبو الحسن أنه لأن من أولاده الحسن قد يضع وكذلك نيته أبو تراب كناه بهذا الرسول صلى الله عليه واله وسلم كما ثبت هذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوم إلى فاطمة فعلم أنه حدث شيئا بينها حدث, حدث شيء بينه وبين علي أي أنها قد غاضبت علي رضي الله عنه فسألها عن علي فعلم أنه في المسجد فذهب إلى المسجد فوجد علي رضي الله عنه قد نام وقد علق التراب بجسده رضي الله عنه فأخذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قم أبا ثراب قم, قم أبا تراب فكانت هذه كنيه من أحد الكون يدين الى عليهم رضي الله عنه لأنه قد كناه بها الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى ولد قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه المشاهد كلها وكان وكان صاحب اللواء في معظمها ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك طلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وقال له أما فرضى أن تكون مني بمنزله هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد بدأ المصنف يذكر شيئا من عليه عليهم الله عنه وقد بين من فضائله أنه قد شهد الغزوات. الغزوات كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد أنزل فيه آآ آآ في غزوة بدر قوله تعالى في صورة الحج هذان حثمان اختصموا في ربهم في ربهم هذان خصمان اختصموا في ربهم ف... كما جاء من حديد أبي ذر في الصحيحين أنه قال أنزلت في علي رضي العنو وفي من اختصم معه من الكفار الوليد الوليد بن غنبة وشيبة ابن ربيعة و من كان يعني معهما من, الـ من, الـ من الـ الذين خرجوا لمبارزه علي رضي الله عنه وهذا يدل على فضيله علي رضي الله عنه وكذلك يكفيه فضلا أن النبي صلى الله عليه واله قد جعله خليفة على اهله وقال هذه المقوله التي حق في نفسها أما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون بن موسى إلا أنه لا نبي بعد احتج الروافد الغلا هذا الحديث على أن عليا يعني كان مستحقا للنبوة والرسالة والذين غلوا منهم غلوبا شديدا قالوا إن عليا كان أحق بالرسالة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعضهم قال بل هو أنزل او اوحي إليه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال الشيخ هنا في شرحه انه كان بمنزلة هارون أنه كان رجل الله عنه منزلة هارون من موسى في خلافته في أهله لا في الخلافة المطلقة كما زعمت الرافضة ولذلك سأل علي الرسول صلى الله عليه وسلم أتدعوني مع النساء والصبيان فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم يبين له منزلته وفضيل وفضيلة عمله هذا أما طرد أن تكون من منزلة هارون من موسى أي في الخلافة في الخلافة على أهله صلى الله عليه وسلم وأيضا هذا من باب بيان الفضيلة علي، وليس ولا يعني هذا ان عليا ان عليا رسول أو أنه يعني نبأ أو جاءته الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هذا من هذا النص وليس فيه أي شيء يُحذّه هذا كما يعني زعم الروافض الغلاط. قال رحمه الله تعالى ونقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره وهلك به طائفتان النواصف الذين نصبوا له العداوه وحاولوا اخفاء مناقبه والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه واحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه بل هو عند المتأمل من المثالب وهذا هذا واضح ومعروف لمن تتبع كلام هؤلاء الروافض وكذلك لمن تتبع كلام الموافض أي الخوارش فكلا الطائفتين قد ناصبوا عليا رضي الله عنه العداء وإن كان الروافض يزعمون الولاء له هم في الحقيقة أعداء لهم ليس أولياء إنما وليه الله ورسوله والذين آمنوا فعليهم رضي الله عنه لم يحبه لم يحده محدة صادقة إلا المؤمنون إلا المؤمنون حقا من أهل السنة وأبغضه بغضا واضحا يعني ظاهرة وكوارش بل حكم عليه بالكفر ومع الروافد وإن دعوا محبتهم هم كذبا ومن يعني غرر به منهم فإنه فإن محبته لعليه من جنس محبة النصارى للمسيح عليه السلام. هي محبة حد قائمة على الغلو وعلى التنطع وعلى ترك النصوص الداله على فضله حقا واختلاق نصوص اخرى هي من بنات افكارهم كما اختلق النصارى في حق المسيح عليه السلام اقوالا اقوالا شنيعة ف اختلقوا أن المسيح هو الله ثم قالوا هو الله أو قالوا, ثالثة، أو قالوا ثالث ثلاثة وكذلك اختلق الروافض من المناقب المزورة على عليه ما لا يعلم الا الله مما قد يكون ساق ما اختلقه النصارى في حق المسيح فدعموا أن صوت الرعد وصوت وصوت علي وأن علي يرادل عنه في السحاب فوق يعني كلام أراد أن يقول أنه فوق السماوات وبلغ البلوغ لبعضهم أنه ادعى صفات الربوضية في علي كما يعني يظهر هذا من هذا النشيد الشرك ال البدع الذي يروجون له الآن على منتدياتهم وقد ذكرك هذا ما يشيب له الولد فدع أن عليا وفاتر السماوات والأرض أخذ يناج يناجون عليا وطيران مقوين يا عليا يا فاطر السماوات والأرض يا علي يا مكور السماوات والأرض يا علي يا خالق الجنة والنار رأيتم هذا الغلو الشنيع الذي فاق غلوة النصارى في المسيح إن النصارى الغالب ما ادعوا صفات الربوبية في المسيح بل ادعوا له فقط الإلهية أو دخلوا في هذه الفلسفة البدعية أنه ثالث ثلاثة وأنه هو اسم الله إلى آخره. ولكن ما فرنا صفات الروبوبيا نور الخالق ونور الرازق وما قالوا هذا ومن ثمن هذا قال. لو كانوا لو كانوا طنه لكانوا رخم ولكانوا دواب بل كانوا خمر يعني لو كانوا من جنس الطير لكانوا أخبث وألأ منواع الطير هو الرخم ولو كانوا من جنس الدواب لكانوا من أو من أحقر الدواب وهم الحمر لكانوا خمر لا يعقلون شيء كمثل الحمار يحمل ف... ف... يعني الله فيكم فعليهم رضي الله عنه هو غني عن محبة أرواف الأكاثبة وكذلك هو بريء من طعن النواصب وهو رضي الله عنه في اعتقاد أهل الحق الخليفة الراشد الرابع من الخلفاء هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان ألحظ بما استفق عليه جمهور أهل السنة فالخلاف وقع بين أهل السنة في التخضيل بين علي وعثمان لم يقع خلاف بينهم في الخلافة فالخلاف السلفيون او اهل السنة متفقون بلا خلاف على ان عليا هو الرابع في ترتيب الخلاف يعني لم يختلفوا هل هو احق بالخلاف من عثمان ام لا, لا. لم يختلفوا بل اتفقوا على ان عثمان احقوا بالخلاف ولكنهم اختلفوا في التفضيل لم يختلفوا في الخلاف وهذه نقطة هم ينبغي ان انتبه اليها ولذلك ذكر حذرة ذكر ذكر الشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله ال ال ال في العقيدة الواسطية أن من ادعى في ترتيب الخلافة أن عليا وقبل عثمان فهو أهلي وأقر هذا الكلام الشيء رحمه الله تعالى كامل في شرطية على العطيبة في أبواك رحمه الله تعالى واشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاة مع العلم والذكاء حتى كان أمير مؤمن أمير من الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسد ومن أمثلة النحويين قضية ولا أمثلة ومن أمثلة النحويين يعني ما زال المصنف يستطرد في ذكر بن علي الله الله عنه بلا شك كان ربيلانو مشهورا بلا شك بلا شك من لما بعض المشركين من مشرك قريش ان يخرج لهم واحد من الصحابه او بعض الصحابه وبعض راضيين باجابه من وايضا كان رضي العن مشهورا أو كان يلقى قبل حيث ترجع ترجع رضا عنه إذا رأي اسم الأسماء الأسف ف... فكان رضي الله عنه يتمثل بهذا في شعره إظهارا لشجاعته رضي الله عنه أنه ثم هؤلاء الذين ادعوا الألوهية فيه وهم جاء ناره هؤلاء ردعا لمسالهم <تصفيق> كما جاء هذا في الصحيحين قال عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن عليًا اهت لها كما أشاره وكان رضي الله عنه فعل هذا علي رضعا قولا عظيما يعني ما أدى بمجال علي لا يتوانع علي هذا يعني المشكلة مدلة هم المغضلة إلا عند قلة توائده على كتاب سنن قبل الطبقات ابن المسيب أو المسيب و ويشهد لصحة هذا الأثر انه قال أقضان علي أقضانة بالقضاء ويتلزم من هذا أنه إلى شك يعني كان عمر لحل الأقضية سيقول سلوني سلوني وسلوني وأنا أعلم أنزل إذا جاءنا السبب عن علي من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب كان أحد أهل الشورى الذين رشعهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفة فعارضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا بالكوفة ليلة السابع عشر من رمضان سنة أربعين من الهجرة رضي الله عنه <تصفيق> هذا الأثر الذي تشهد به صنف الحمد لله تعالى وقوله عليه سالوني سالوني عن كتاب الله قد بهذا اللفظ إذ عبد الرزاق في مصنفه من طريق وهب من ما معمر عن وهب ابن عبد الله عن أجل طفيل رضي, رضي الله عنه قال شهدت علي وهو يخف ويقول سالوني سالوني فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به وثالوني عن كتاب الله والله ما من آيتك إلا وأنا أعلم بليل انزلت ام بنهار ام في سهل ام في جبل وهذا الأثر اتناده صحيح لمن ينظر في الجاب وقد الخطيب من طريق عبد الرزاق في كتاب هذا الأثر قد جاء نوجه آخر بلغة آخر وأن عليا رضي الله عنه كان يقول سالوني سالوني قبل أن تفقدوني وهذا أخرجه ابن جرير في تفسيره والحاكم في المستدرك وفيه أنه قال أيضا سالوني قبل أن لا تسألوني ولم تسألوا بعدي مثله ولم تسألوا بعدي فقام رجل فقال له من الذي من من من الذين بدلوا نعمة الله صفرة وأحلوا قومهم دار البواق فقال علي المنافق قريش وهذا شرط صحيح وهنا أراد المصنف أن يستشهد بقول عليه هذا على أنه كان من أعلم أصحابة بكتاب الله وقد قال بنحو هذا القول كما سنصيتي أنه مسعود أيضا رضي الله عنه أنه أي أيضا صرحت أنه أعلم بكتاب الله من غيره وهذا ليس فيه تذكية النفس المنهية عنها وليس من باب تذكية النفس المنهية عنها بل من باب أداء الأمانة إداء الأمانة أنه أراد رضي أن يؤدي العلم الذي تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا يدل على جواز هذا إذا أمنا صاحبه على نفسه الرياضة أن يعني يدل الناس على ما عنده من العلم حتى يتعلموا منه حتى ينفق أبدا حق هذا العلم في البلاد، ولذلك يعني إن غلب على ظن العالم أنه لا يوجد من يحسن هذا العلم على النحو الذي كان عليه السابقون إلا هو. فلا بأس أن يدل الناس على نفسه إذا لم يوجد من يدل عليه خاصه في زمان الغربة الذي اندرس فيه العلم وذهب العلماء ولم يبق منهم إلا القليل فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل فلا بأس على العالم ان يدن الناس على ما عنده من العلم وليس هذا من باب الرياء مدام قد حصلنا قد ضف وليس هذا من باب ايضا تفكير النفس فعليك كان يخشى ان يموت قبل ان يؤدي ما عنده من العلم فقال سالوني سالوني قبل ان تفقدونه سالوني قبل ان تجدوا غيري فتسألوه ف... هذا من فقهه ومن علمه ونجاباته رضي الله وأيضا يعني استطرد المصنف عليه في زيان فضل علي في في تفسير القرآن في بقراءة القراء وقد بين هذا بتفصيل الذهبي في كتابه طبقات القراء. وقال رحمه الله تعالى كما في الجزء الأول الجلد الأول طبقات القراء الذي قطعه بعض مركبي الملك سيسل. في التحوز أو الدرسات الإسلامية في مجلدين كبيرين فجاءت في الثانية والخفصية في المجلد الأول ترجمت عليه وقد عده الذهبين في المرتبة الثانية في أطبق بإيجاده بعد وثنان كما بينا فقال الذهبي قد قرأ كثيرا من كتاب الله في أيام النبي صلى الله عليه وسрам كل القرآن كل قرأ عليه القرآن كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بعضه ها. مشهور انه لم يقرأهم كله على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قرأ بعضه ولكن جاء انه قد جمع القرآن كاملا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا ايضا فيه رب على غلات الراه الذين يدعون ان عليا عنده من القران ما لم يكن عند الصحابه فكيف وعلي لم يجمع القران كله المصحف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل جمعه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهو اسمه فكيف يهدي عليه وقد اخرجه ابن ابي شيبه بمصنفه عن ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن السلمي رحمه الله انه قال ما رايت احدا اقرا من علي فضيله وابو عبد الرحمن السلمي ويسمى عبد الله بن ربيعه هو من كبار الاخذين عن علي في القران وقرأ القرآن كاملا على علي وأخذه عنه روايته وعن عنه أخذه عاصم عاصم ابن النجود أخذ عن أبي عبد الرحمن السلمي وعن عاصم وعن عاصم أخذ حفص فمن هذا وإثناء الرواية المشهورة رواية حفص عن عاصم حفص عن عاصم ابن أبي النجود أو ابن بهذلة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي وابو السلمي لم يقرأ على عليه على علي على مسعود وقد ذكر هذه الروايه رواية ما رئيس احدا اقرا من علي أقرأ من علي ايضا هذه الى ان جاءنا عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي وايضا ذكر الذهبي عن أبي بكر بن عياش انه روى عن عاصم بن أبي النجود أنه قال ما أقرأني أحد الا إلا عبد الرحمن السلمي وكان قد قرأ على علي رضي الله عنه فكنت أرجع من عنده فأعرض على ذر يشير إلى ذر ابن خبيش وكان زر قد قرأ على ابن مسعود، فقلت لعاصم لقد استوفقته. يعني لما قرأ عاصم على أبي عبد الرحمن السلمي، وكان أبو عبد الرحمن قرأ على علي، ثم كان يعود من عند أبي عبد الرحمن فيعرض قراءته على زر. على ذر ابن خباش وكان ذر ابن قد قرأ على ابن مسعود فقال ابو بكر ابن عياش يعني مادحا صنيع عاصم لقد استوصقتك اي زبت الامر ثقة بقراءتك على ابي عبد الرحمن السلمي وعلى زر كذلك حيث ان ابو عبد الرحمن قرأ على علي وذر قرأ على ابن مسعود لذلك جمعت بين القراءتين او استوصقت من سحف القراءتين وقد جاء عن الشعبي انه قال لم يجمع القرآن احد من الكلفاء الاربع الا عثمان واذا القول انصح عن الشعبي انه كما قال الذهبي يرده هذا الأثر الذي جاء عن عاصم من والذي رواه ابن أبي عبد الرحمن و... يعني جاء هذا الأثر عن الشعبين بمجه آخر أنه قال طبد أبو بكر وعمر وعلي ولم يجمع القرآن هذا فيه نظر فيه نظر بالنسبة لعلي بالخصوص لأنه تتبت من أوجه أخرى كثيرا أنه قد جمع القرآن كاملا وأنه قد أقرأه لمن بعده وكان أشهر من قرأ عليك بين أبو عبد الرحمن والسلام رحمه الله. رحمه الله تعالى ثانيا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود ذي غافل الهذالي فأمه أم عبد كان ينسب إليها أحيانا وكان من السابقين الأولين في الإسلام وهاجر الهجرتين وشهد بدر وما بعدها من المشاهد تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم فيضعا وسبعين سورة من القرآن، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الاجتماع: إنك لغلام معلق. فقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل، فليقرأه على قراءة ابن, ابن أم عبد وفي صحيح البخاري. وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال فقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وقال والله الذي لا إله غيره ما أنجلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ولا أنجلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما من أنجلت ولو اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله تبلغ الابن لا ركبت اليه <تصفيق> هذا هو صحابيه الثاني الذي اختاره المصنب كمثال المجتهرين بالتفسير من الصحابة هو قد احشر ابو ان عز الله بن مسعود الله عنه كان من أعلم الصحابه بتفسير وتاويل الكتاب العزيز و لذلك لقد جاءت في فضائله فيما يتعلق بالقرآن الكثير ومن هذا ما له, له صلى الله عليه وليس قال له إذنك لغلام معلم أي أنك يعني ملهم العلم وكذلك ايضا في قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزله فليقرأه على قراءة ابن أم عبد هذه شهادة هذه شهادة عظيمة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخرج هذا الأثر أحمد المسند مختصرة عن عن سند صحيح عن أبي بكر وعمر أنهما قالا أو انهما بشرى فصلى الله على صدق بقو... بقولهما لقد سمعنا رسول... رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احب ان يقرا القران غضضا فبشرات واخرج هذا مطولا ابن خزيمه في صحيحه أن ا رجلا أتى إلى عمر وكان عرفه، فقال له فغضب عمر قد غضبا شديدا ثم سأل من هذا فقال عبد الله يعني ابن مسعود فهدأ وسكن عمر لما علم بهذا فقال إنه احق بهذا فهدأ ف... ثم قال وإني أمزئك عن هذا لقد آ... ذهبت في ليلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجد... فوجدته يصمر مع أبي بكر في بعض أمور المسلمين ثم خرجا وخرجت معهما فمر... فمررنا على المسجد فسمع الرسول صلى الله عليه والآله وسلم ابن مسعود يقرأ فقال عندئذ من أحب أن يقرأ القرآن ربدا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فقال عمر الله لأبشرن ابن مسعود بها فلما ذهب ليبشره وجد ابو بكر صبقه إلى بشارته رضي الله عنه فهذا ايضا يؤكد أن أبو بكر وعمر كان يعرفان فضل سيد مسعود في قراءة القرآن وأنه قد ذكاه الرسول صلى الله عليه وسلم تذكية وأيضا مما يؤكد هذه التذكير أن قد ثبت قصرحي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم احب ان أحب أن يسمع القرآن أمر ابن مسعود ان يقرأ عليه فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قال أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأ علي بن مسعود فكيف إذا جئنا كل أمة شهيدة رجئنا بك على هؤلاء الشهيدة فلما وصل إلى هذه الآية قال له رسول صلى الله عليه وسلم حذبك وكفر ثم رفع ابن مسعود بصره فرأ الدموع قد نزلت من عينين عين النبي صلى الله عليه وسلم لما فرأ هذه الآية فهذا على فضيلة بن مسعود في فراءة القرآن كيف أنه صلى الله عليه وسلم كان يصنع قراءته ومن ثم وبعد كل ما شمعناه من التذكيات ومن تفكية بإذن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم لا جرم ولو حق أن يقول والله الذي لا والله الذي لا إله غيره ما أنزلت صورة من كتاب الله إلا وأن أعلم أين أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأن أعلم فيما في من أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركضت إليه هذا اخرجه البخاري ومسلم من صحيحيهما ولذلك كان من الذين يعتمد عليهم في تفسير كتاب الامن الصحابه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال رحمه الله تعالى وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان صاحب عليه وطهوره ووساده حتى قال أبو موسى الأشعاري قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول, ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه حتى قال فيه فذيك ما أعرف أحدا أقرب هديا وثبتا وذلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من نبي أمي عبد ذكر أن من الفضائل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه هو أحق بها و... وكان من شبزة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم كان يظن البعض أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما خلق له أبو موسى الأشعري فيما أخرجه الفتارية ومسكس ايضا كان من شدة قربي النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الترتيب على اتباعه صلى الله عليه وسلم كان اقرب الصحابه كان اقرب الصحابه هجيا وسمتا ودلا للنبي صلى الله عليه وسلم و وكذلك كان يختص بخدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان هو الذي يحمل أن علينا والطهور الذي يتواطأ به النبي صلى الله عليه وسلم و ولذلك يعني بشدة ملاثقته للنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحسن واتخذ عنه واتخذ من كلامه ومصداقا لهذا ذكر المصنف الشيخ وحسيود الشرحيه هنا أنه لمن تأمل الذي كلام <تصفيق> <تصفيق> <ليزي> اخرجه مسلم <كنت> صحيح في صحيحه في قوله مضطرع <أن> يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نظر يقصد المسجد الى اخر الاخرى قال الشيخ بن عرسلين لو قراته تقول هذا لو قرأته تقول هذا من كلام النبي فلو اقترج من مشكاة النبي وهذا من شدة الله على ان يتشبه صلى الله عليه وسلم يتزم هديه وأن يتبع أثرات وطب ذكر الذهبي في الكتاب طبقات الفراء ابن مسعود في المرتبه الرابعة من الطبقة الاولى بعد عثمان وعلي وعبي وجعل عبد الله في المرتبة الرابعه و... فقال رحمه الله تعالى كان عبد الله رأصا في تجويد القرآن لحسن الصوت صار دي بار قال رحمه الله تعالى بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمه أمور دينهم وبعث عمارا اميرا وقال إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فافتدوا بهما ثم أمره عثمان على الكوفة ثم عزل وأمره بالرجوع إلى المدينة فتوفي فيها سنة اثنتين وثلاثين ودفن بالبقيع وهو وهو بضع, بضع وسبعين نصف <تصفيق> هذا الاثر الذي اشار إليه مصن في كلامه قد أخرجوا أحمد في فضائل الصحابة والفسوين في معرفة التاريخ و ابن أبي عاصم في الأحاذ والمثاني وابن ساعدة في التفاقات في المدخل إلى السنن من طرق عن أبي إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى عن حارثة ابنه عن حارثة ابن, ابن, ابن مضرد وحارثة من انتصاد التابعي لأنه قال قرأ علينا كتاب عمر أني بعثت الى اهل الكوفة عن عمارا اميرا وابن مسعود معلما ووزيرا وإن وانهما من النجباء من اصحاب الحمد صلى الله عليه وآله وسلم اصطدوا بهما هذه وهذا فيه تسكية اخرى من عمر لبن مسعود تسكية الاولى ذكرناها في الاثر الذي اخرجه ابن فزيمة صحيحه فيه والذي في آخره الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ لا غضباً في الأسرة وعلى إسراءة المحب ففي أول الأثر ذكى عمر أول الحديث ذكى عمر إذ ما صوت بما كان عليه وهذه تركية أخرى من عمر إذ ما وبلا شك عمر في, في ترتيب الأفضلية أفضل من مسعود بلا شك إن عمر هو أفضل الصحابة على الإطلاق بعد أن بكر فلما يقوم عمر بتذكية دين مسعود قد جاءت بالتذكية من فاضل وقد جاءت بالتذكية من من هو أفضل بلا شك من عمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا يدلنا على ان الثناء على من يستحق الثناء من اهل العلم ومن طلب طلبة العلم ومن الدعاء الى الله هي سنة معروفة عن النبي صلى الله عليه وعليه وعليه وعليه وعليه وسلم وعن اصحابه رضي الله وعلى عليا بعد ذلك عن السوفة عمره الرجوع إلى المدينة كان هذا, كان هذا اجتهاد من رضي الله عنه ولم يكن هذا ناشئا عن مغد من عثمان سبرا مسعود كما يصوروا الروافد الملاعين و... يعني ويرجع فيما يتعلق بالفتنه التي حدثت في زمن عثمان الى كتاب العواصم من القواسم لأبي بكر نحن عن القاضي ابي بكر العربي المالكي رحمه الله تعالى وقد علق عليه الشيخ محمد بن الخطيب رحمه الله تعالى بتعليقات طيبة وبين فيها وهاء ما قد جاء من روايات فيما يتعلق بالضغينه التي حدثت بين ابن سعود وعثمان رضي الله عنه فيسوا دعوا أن عصمان قد ضرب ابن بسعود حتى كسر أضلاها ماذا كذب على عصمان بن كما ذكر الشيخ محمد الحجدين في على وعند ولاية في عثمان كان ابن مسعود واليا لغمر على أموال الكوفة وسعد بن أبي وصف واليا على صلاتها وحرفها فاختلف سعد فاختلف سعد ابن مسعود على فرض استخرده استفرد استفرد استخرده سعد تعزل عثمان سعدا وابقى ابن مسعود إلى هنا لا يوجد غير ابن مسعود وخلفته إلا الصف فلما عزم عثمان على تعميم مصحف واحد في العالم الإسلامي أن يجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على انه المصحف يجمع أصحاب رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه المصحف الكامل الموافق لأخر عرضة غردا عرض بها كتاب الله على رسول على على رسوله صلى الله عليه وسلم يجمعنا الأطحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنهم هو المصحف الكامل الموافق لآخر عرضة عرضة حردت على الرسول صلى الله عليه وسلم كان ابن مسعود يود لو أن كتابة المصحف ميضت به وكان يود أيضا لو يبقى مصحفه الذي كان يدخله لنفسه فيما مضى فجاء عمل عطمان على خلاف ما مكان يوده ابن المسعود حالتين يعني إلى أن قال وعلى كل حال إن عثمان لم يضرب ابن مسعود ولم يمنعه عطاء كما تعى وبقى وبقي يعرف له قدره كما بقي ابن مسعود على طاعته بإمانه الجداية عليه ويعتقد يعتقد أنه خير المسلمين وقت الفيعة وثبت ثبت مسان بن صحيح بطرق كثير العلمين وصعود أنه كان الذي قال إنا خيرهم بعد موت عمر كان عثمان وأن الصحابة قد أجمعوا على اختيار عثمان خليفة لهم بعد موت وبعد مقتل عمر قد يضمونه فمن ثبث بطرق عديدة عن, علي... عن... عن مرسود رضي الله عنه وفيه من ادعى أن كان يفضل عمانا وماذا الصدر التفاية الله على محمد وعلى آله وصحابه وصلى الله عليه وسلم على عن في أجاب صالة العلم استاذنكم لحظات و اعود ان شاء الله الى اجابه السؤال الله الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد يقول السائل أعيش في قرية مليئة بالفرفات وغيرها من البدع وتنعدم فيها السلفية لا في الأهل ولا في الأقارب ولا في الجيران وأنا الآن أواجه ضغطين ضغ ضغط ضغط داخل, داخل البيت وضغط في الخارج وكل ما اقول شيء او انصح من شيء واجه بالسخرية والاستهزاء بدرجة اني في الفترة الاخيره احس, أحس بنوع من الحزن ولا اكاد اخالط احدا وبدأت اخاف على نفسي في هذه البيئة فبماذا تنصحني, تنصحني وبارك الله فيك وكيف نجمع بين قبول الصبر الثقة والعمل به وبين حلف المدعي عليه على مضاني ادعاء هذه الثقة. <تصفيق> بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى <تصفيق> آله وأصحابه من تبعه. أما بعض ف... فأقول إجابة على سؤال الأخ السائل لك على في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في من قبله من الرسل ففأوذوا بأكثر, بأكثر من هذا وصبروا و... وهذه سنة ماضية مع أتباع الرسل أنهم يؤذون من قبل أقوامهم الذين يخالفونهم إما أنهم يخالفونهم في أصل المعتقد أو أنهم يخالفونهم فيما دون أصل المعتقد ولذلك قد عز ربنا سبحانه ورسوله صلى الله عليه ورئيس الكتاب من موظف وأمره بالصبر على ما يلقاه من الأذى من قومه ومن المدعوين فقال له سبحانه ففضل كما صبر أولو العزل من الرسل ولا تستعجل له فقال سبحانه فاصبر إنه هذا و... إن الله حق ولا يستخدم لك الذين لا يقنون ويعني و... كنت يعني قد تعلمت العقيده السويه عقيدة السلف الصافي وأذيت في سبيل التزامك بهذه العقيدة فأنت على خير إن شاء الله تعالى وتسأل ربك العافيه وأن إن كنت تؤذى بأسباب أخرى لا تعلق لها بالتزامك به عقيدة بسلف أو السلف وبهدي السلف كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه تعلم أن هذا الأذى ليس لأنك على حق، لأن هناك من أصحاب البدع والأهواء ممن هم على مؤتقد ومنهج الخوارج أو ممن هم على مؤتقد ومنهج بعض الفرق البدعية والأحزاب البدعية يؤذون يذون من قبل أيضا أهليهم وزويهم ولكن هذا الأذى ليس في سبيل الله، بل في الغالب عذر الله أن يكون هذا الأذى من من قبيل التنكيد، بلاء التنكيد أن البلاء على ثلاثة أنواع: بلاء تطحيس وبلاء تكفير وبلاء تنكيد. نعيذك من بلاء التنكيد. والشاهد يعني الذي أنصحك به أنك تصبر عملا في الله وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنك تسال ربك الثبات أن تدعو يا مطلب الكنفة بالقلب على ذلك وأن تتجنب المجادلة بالباطل مع هؤلاء فلا تدخل نفسك معه في المراء، ولا كذلك ترد على من يسخر منك منه، بل تعمل بقوله تعالى خذ العطف وأمر بالعطف أعرض عن المجاهرين، أعرض عن هؤلاء الذين يسخرون من السنة ويسخرون من منهج السلف، ولا تشتغل ولا تتأبه بهم، واسأل لهم واسأل الله لهم الهداية. ولا تحزن، والله أتزال قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله فلا تحزن عليه ولا تكو في ضيق مما يمكرون ولا تحزن عليه ولا تكو في ضيق مما يمكرون وكذلك اه قال سبحانه لعلك باخع نفسك على آثارهم أن لا يؤمن بهذا الحديث أسفا ف... نعم نعم لم يؤمن بهذا الحديث أسفا وكذلك كان ربنا سبحانه وتعالى يذكر قصص السابقين من الرسل والانبياء على رسوله صلى الله عليه وسلم اوحى إليه في كتابه تعزية له وشدا لأذره أن يفضر كما صبر أولو العزم من السابقين من الرسل أنت لك أصوا أيضاً في هؤلاء، وإن كنت يعني تخشى على نفسك السفينة في هذا المكان، في هذا المكان، وكان عندك القدرة على الهجرة إلى غيره، وعلى تركي، فلك هذا، لك أن تفر بدينك من الكثب. وأسألني فتتك وأن يهدي قلبك وأن يصرف عنك السفينة ما ظهر منها وما بطن. سؤال الذي يلي ذلك يقول السائل جزاكم الله خير وأحسن إليكم هل أستطيع أن ألبي الدعوة التي الدعوة إلى فرح تقام يقام فيه المنكرات ولكن يخصصنا يوما لأفراد العائلة التي لا تدخل, لا تدخل أماكن المنكرات يعني هذا اليوم لا تقام فيه المنكرات وهم من ذو الأرحام <تصفيق> يعني أنت أجبت نفسك إن كان المكان وهذا لم يليس فيه منكرات فما الذي يمنع بل يستحب لك بل قد يجب كانت الدعوة إذا وليما تدور سيادي وليس فيه منكرات يجب عليك الإجابة كما جاء الحديث من حديث عمر في الصحيح أنهما لم يجب الدعوة قد عصى قد عفى الله ورسوله هو وكذلك الحديث أبن هريرة رضي الله عنه أن أنه لم يجب الدعوة إلى الوليمة فقد عفى أبن قاصب صلى الله عليه وآله وسلم. وآله وآله وآله أحد إخوانكم من ليبيا ولا يعرف الذي يحضر هذه الال الدعوات والحفلات يقول إن إنهم يعني يرتكبون المنكرات في مثل هذه الدعوات ولكنهم يخصصون يوما واحدا لا ي... لا, ي... لا ترتكب فيه المنكرات أنا أقول يذهب في اليوم الذي لا فيه المنكر أما بقية الأيام لا يذهب التي فيها ال أبو واضح أنا لا أحتاج إلى إشيء سؤالي اكتفي إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى وسلم جزاكم الله عليه وسلم